وَلِلَّهِ جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار قاالدين قاالدين فيها ويُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين الظنين بالله ظن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 إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا نذيرا لتأمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتقروه وتقروه وتسبح بكرته وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله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 إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزي وزين ذلك في قلوبكم وظنتم ظن السوء وظنتم ظن السوء وكنتم قوم جوراء وما لم يؤمن بالله ورسوله فإن لا للكافرين سعيرا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 ومعانيما كثيرة تأخذونها وكان الله عزيزا حكما وعدكم الله معانيما كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية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 وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفرو وصدوكم عن المسجد الحرام والهدية معكوفة والهدية معكوفا أي والهدي يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم أن تطئهم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 إذ جاء على الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخل لا تدخل ن المسجد الحرام إن شاء الله آمين آمين محلقين رؤسكم ومقصرين لا تخافون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 أشدّوا على الكفار رحما بينهم تراهم تراهم ركع سجدين يبتغون فضلا من الله ورغوان سماهم سماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة وثلهم في الإنجيل كزر أخرج شطه فَآزَرَهُ فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع يعجب الزرع ليغضب الكفار